قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا وَمَا رَمَادُعَ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ إِنَّا لَنَنْفُسٍ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 لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَٱ ٱصۡطَبِرۡ لِذِكۡرِهِۦ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِبۡكَارِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِي ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلۡطَٰنٍ أَتَٰهُمۡ إِن فِي إِلَّا كِبۡرٌ مَّا لا بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يقوم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون